جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين عندنا سؤال مناسب للمثال الاخير نعم. يقول السائل أنا عاق لوالدي لانني شديد الغضب ووالدي كذلك فبماذا تنصحني يا شيخ اولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديك وأن يصلحك وأن يصلح جميع أبنائنا وأبناء المسلمين وأن يرزقهم جميعا البر وأن يعيدهم من العقوق ونصيحتي لك هي أنني أنصيك بتقوى الله عز وجل ومراقبته وأنصحك أن تداوي نفسك بالقرآن الكريم فالقرآن هو الشفاء والشفاء لما في الصدور فأنصحك أن تداوي نفسك بالقرآن وقف عند هذه الآية في سورة الإسراء وغيرها من الآيات في الباب وقرأها مرات وكرات وراجع كلام أهل العلم عليها وبيانهم لمعناها واسأل الله تبارك وتعالى الإعانة وخذ بالأسباب التي تعينك على بر الوالدين وأعظم ما يعين على بر الوالدين تذكروا أمرين أعظم ما يعين على بر الوالدين وتجنب العقوق تذكروا أمرين جاء في سياق وصية لقمان الحكيم لإبنه قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي, ولوالديك و... أنشكر لي ولوالديك إلي المصير هذه الآية فيها التنبيه على أمرين هما من أعجب ما يكون وأنفع ما يكون في تحقيق البر والسلامة من العقوق الأمر الأول أن تتذكر دائما في حق الوالدين الجميل السابق والبر القديم والإحسان المتواصل حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين فأنت دائما ذكر نفسك بإحسان والديك إليك ولا سيما الأم وما عانته من شدة في الحمل وشدة في الوضع والطلق وشدة في الرضاعة وشدة في المتابعة والتربية كل ذلك أحضره في ذهنك وأجله في نفسك تذكر ذلك دائما أبدا فإذا ذكرت إحسان الوالدين وجميل الوالدين وصنائع الوالدين ومعروف الوالدين حجز كذلك عن العقوق هذا جانب الجانب الثاني في تمام الآية تذكر أن المصير الى الله وأن كل عقوق منك لوالديك ستلقى الله به يوم القيامة ويحاسبك عليه فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أوصارهم تذكر أن المصير الى الله وأن كل عقوق منك وكل اذى منك وكل إيذاء منك وكل قطيعه منك كل ذلك لا يضيع ستلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامه المصير إلى الله سبحانه وتعالى فأنت يفيدك في هذا الباب تذكر أمرين أمر ماض وهو إحسان الوالدين السابق ومعروفهما المتواصل وتذكر لشيء قادم وهو لقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه سيحاسبك على ذلك كله فمداواه النفس بالقرآن الكريم من أنفع ما يكون في هذا الباب والعام الماضي عقدنا بين الإخوة مسابقة علمية نافعة استفاد منها كثيرون من الشباب وطلاب العلم كما أخبروني بذلك تلخيص كتاب بر الوالدين للحافظ ابن الجوزي رحمه الله فمطالعة الآيات ومطالعة كلام أهل العلم والأحاديث والآثار التي في هذا الباب كل ذلك دواء وشفاء أصلحة الله جل وعلا أحوالنا أجمعين وهدانا إليه سراطا مستقيمة وجعلنا جميعا من أهل البر والصلة وأعاذنا أن نكون من أهل العقوق والقطيعة والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله أقول أحسن الله إليكم أي اللفظين أصح الله في السماء أو الله في كل مكان الله في السماء هذا هو لفظ القرآن أأمنتم من في السماء وأيضا في السنة قال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أما الله في كل مكان هذا لفظ محدث ومبتدع وإذا أراد به قائله أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أي في جميع الأمكنة وممازج للناس ومختلط بهم فهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله وقد شنع أهل العلم من أئمة السلف وعلماء السنة على قائل ذلك أشد التشريع لأن هذه مقالة سوءة وباطلة وجناية في حق رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا أطلق هذا اللفظ قال الله في كل مكان وهو يريد بعلمه فلا بد أن يقيد لا يجعل اللفظ مطلقا هكذا وإلا جاء عن بعض السلف ومنهم مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان الله في السماء وعلمه في كل مكان فإذا كان قائل هذه المقالة قال الله في كل مكان أي بعلمه يريد بعلمه لا يتركها هكذا مطلقة بل يعين يقول الله عز وجل في السماء أو الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وهو بعلمه في كل مكان كما يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله جل وعلا إلا هو معهم أينما كانوا. جزاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي